والذين كفروا عم ما أنذر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقو أروني ماذا خلقو من الأرض أم لهم شرف في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثاره او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم الى يوم القيامه من لا يستجيب لهم الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبلي كتاب موسى إمامه ورحمه وهذا كتاب مصدق اللسان العربي ليُنذر الذين ظلموا ليُنذر للمحسنين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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضى أَعْمَلَ أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 هؤلاء الذين حق عليهم القول في أمة قد خلت من قبلهم في أمة من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولي وفياهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها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 قالوا أتينا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أفسلت به ولكنني ولكنني أراك قوم تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا بَلْ هُوَ ما بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَاهُ إلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِيمَا إِمْكَ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 بل غلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي و إلى قومهم منذرين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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا وَرَبِّنَا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبذ كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم